وَأَنْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَنقِضُّ طُمُوحُهُمْ وَأُخْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القتل كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوا بِنَطُّ يَقُونَ دِينُ لِلَّذِينَ فَإِنَّهُ تَزَوُّ فَلَا عُذْرَ وَنَا إِنَّا عَلِيمُونَ الشَّهْرُ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين وان <تصفيق> سِيقَ فَنفِذْتُمْ مِنْ صِيَامٍ أَمْ صَدَقَاتٍ أَمْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ذلك لمن لم يكن أهله حافظ